من كتاب الطهارة حيوان معروف بفقد الغيرة ما عنده غيرة ابدا وحيوان ايضا معروف بالخبز واكل العذرة وفيه ايضا في لحمه اشياء من المكروبات الضارة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 قال العلماء إنه يلحق بالكلب إلحاقا أولويا لأنه أخبث من الكلب لأنه أخبث من الكلب هذا هو الذي جعل الفقه رحمهم الله يلحقون الخنزير بالكلب قالوا لأنه أخبث منه فكان أولى بالحكم منه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 أن نجاسة الخنزيد كنجاسة غيره نجاسة الخنزيد أن نجاسة الخنزيد كنجاسة غيره يعني تغسل كما تغسل بقية النجاسات لا يشترط سبع ولا تراب على القول الراجح وقال المؤلف ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه جزة عن التراب إشنان والإشنان معروف عند ياسر الله الله قوله نحو هو اللي فيه الصبون لكن إشنان ما هو الصبون لا. ها؟ لا. الإشنان الشجر الشجر يدق ويكون حبيباس زي حب السكر أو, أو أصغر توسل به الثياب سابقا لأن الصبون كان قليلا الإشنان هو خشن كخشونة الترع ومنظف ومزين لا شك فمن ثم قال المؤلف إنه يجزي عن التراب يزوء عن التراب ولكن إذا نظرنا إلى أن الإشنان موجود والسدر موجود في عدد رسول عليه الصلاة والسلام ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما فل قال التراب التراب فإنها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 فربما أن للشارع ملاحظة حيث اختار التراب على غيره لكونه أحد الطهورين وأنه طهور جعلت لأرض مسجدا وطهورا لكن جعل لي الإشنان طهورا لا ما جاء في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولذلك الصحيح أن الإشنان لا يجزء عن التراب نعم لو فرض انه لم يوجد تراب وهذا فرض بعيد لكن لو فرض فان استعمال الاشنان او الصبون خير من عدمه لانه مزيل بلا شك ومنظف لكن كون نجزم بانه مجزوى عن التراب مع نص عليه لا طيب ظاهر كلم المؤلف انه ان الكلب اذا صاد صيدا وامسك الصيد بفمه وجاء به الينا فلابد ان نغسل اللحمة سبعا احجاه بالتراب او بالاشنان او الصبون نعم ليس هكذا بل وهو ايضا المعروف من المذهب أنه يجب غسل ما, أصاب ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات إحداها بالتراب أو الإشنا ونحوه أعرفتم مشكلة غسلنا بالتراب وهلحم معناه متى ينظف ها؟ يمكن ما يروح أي نعم ولهذا قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله إن هذا مما عف الشارع عنه إن هذا مما عف الشارع عنه وإن شئنا أن نكون ظاهرية قلنا إن الرسول يقول إذا ولغ ما قال إذا عض نعم إذا ولغ فقد يكون الكلب يخرج من معيدته عند الشرب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 ولم يرجعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب ولا عهدناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم واصل هذه المسألة مبنية على إيش على التيسير غسل بالنسبة لصيد الكلب مبنية على التيسير وإلا لجاز أن الله عز وجل يكلف العباد أن يصيروا بأنفسهم لا بكلاب معلمة فإنه لما ك... فإن التسير يشمل حتى هذه الصورة ألا يجب غسل ما أصابه فملكل وأن يكون مما عفى الله عنه وإذا كان مما عفى الله عنه فما عفي عنه شرعا زال ضروه قدرا طيب قال ويز... و... وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب يعني ويجزو في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب سبع بلا تراب طيب لان لابد من سبع غسلات تغسل اولا ثم تعصر ثم تعصر ثم تعصر هكذا حتى يتم السبع وان احتاج الى دلك فلابد من الدلك عرفتم طيب لو قال قائل اذا زالت النجاسه باول مره اذا زالت النجاسه باول مره اي يطهر الما... المؤلف لا لو زالت بالثانيه ما يطهر بالثالثه ما يطهر بالرابعه ما يطهر بالخامسه لا بد من سبع حتى لو زالت بأول مرة وبقى المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فيه فإنه لا بد من لا بد من سبع طيب نحن قلنا فيما سبق ان النجاسة عين مستقدرة شرعا هذا هذه العين متى زالت بأي مزيل زال حكمها هذا الصحيح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 بد من غصل ثلاثا واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الأشياء دائما ثلاثا حتى الوضوء أعلاهم ثلاثا والقول الثالث يكفي غصلة واحدة تذهب بعين نجاسة يعني يطر بها المحل واستدل هؤلاء بآثر ونظر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 فأمر بغسل الأنجاس سبعا ثم سأل التخفيف فأمر بغسلها مرة واحدة فيحمى الحديث بن عمر إن صح على أنه كان قبل قبل النسخ كان قبل النسخ وعليه فيسقط الاستدال به فيسقط الاستدال به فالصحيح إذن أن غير الكلب والخنزير يكفي فيه في أن غير الكلب أيضا الخنزير مثل غيره أن غير الكلب يكفي فيه غسلة واحدة تطهر المحل إذا زالت النجاسة طي فإن لم تزل بغسلة ها ها ثانية وثالثة لو يكون عشر مرات ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللتي يغسلن ابنته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 الوجه الثانه على تقدير الصحة فهو منسوخ هنا. طيب النجاسة المخففة هذا ايضا يقال هذه تعبدية في الوضو وشبه التعبدي اما هذا النجاسة مستقضرة متزالة طهرة ولهذا الوضو تكرره ثلاثة اولا كنت نظيف, نظيف جدا طيب بقينا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 فبال في حجره فدعى بماء فاتبعه اياه دعا بماء فاتبعه اياه ولم, ي... ولم يعصر ولم يدلك هو ف... نعود لنقسم النجاسه النجاسه اما ان تكون على الارض او على غيرها فان كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ايا كانت تلك النجاسة وان كان على غير الارض فالنجاسة ثلاثة اقسام مغلضة ومخففة ومتوسطة المغلضة نجاسة الكل والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم اكل الطعام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 سواء كان عرضا أو ثوبا أو فراشا أو جدارا أو مركوبا أو غير ذلك متنجس أي متنجس فلا فإنه لا يطهر بالشمس طيب وعلم من قوله متنجس أن النجس يطهر بالشمس النجس ما يطهر بالشمس؟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 ليطهركم به ليطهركم به فجعل الماء هو آلة التضهير وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماء وقال في الماء يفتر عليه الصائم فإنه طهور أي, أي ما أي تحصل به الطهار فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام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 البول إذا كان على الأرض يكون له أثر ولا تعرف حدوده من الأرض فهو بمرور الشمس عليه عدة أيام زال بالكلية حتى إنك لترا هذا المكان الذي كان بالأمس متغيرا تراه اليوم غير متغير يقول المؤلف إنه لا يطفر بل لا من الماء لا بد من الماء وان كان النجاسه ليس لها اثر الان نعم نعم, نعم. نعم لابد لما سمعتم من الادله وهذا الذي ذكره مؤلف هو المشهور من مذهب الاحم الامام أحمد وعليه جمهور وذهب ابو حنيفه رحمه الله الى انه ي... الى ان الشمس تطهر وان نج... عين النجاسه اذا زالت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 واضح ولو أنك توضعت وقد أصابت ذراءك نجاسة وتوضعت ثم بعد أن انفرعت من الوضو ذكرت نعم تزول النجاسة أم لا تزول إلا على المذهب لأنهم يشترطون لا لا مو يشترطون سبع غسلات والإنسان ما يتوضى بسبع المهم أننا نقول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 او جهالة بمكان نجاسة ايس كذلك طيب نقول الصحيح انه يطهر بالشمس والعلة واضحة فان قلت ما الجواب عما استدلوا به فالجواب اننا لا ننكر انه طهور ان الماء مطهر وان الماء ايسر شيء يتظهر بالاشياء ولكن إثبات كونه ضهورا لا يمنع أن يكون غيره أيضا ضهرا لأن لدينا قاعدة وهي عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين سواء كان دليلا أو غير دليل المهم أن انتفاء المؤثر لا يلزم منه انتفاء المؤثر به إذ قد يكون المؤثر شيئا آخر وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة قال ولا ريح <تصفيق> أيضا لا يطهر المتنجس بالريح وهذا أيضا هو المشهور من المذهب والعلة أو الدليل ما سبق والقول الثاني أنه يطهر بالذيح لكن ليس مجرد يبسه تطيرا بل لابد أن يمضى عليه زمن بحيث تزول عن نجاسة ولا إيش ولا دلك نعم ولا يطهر المتنجس بالدلك ولو كان الشيء سقيلا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 فعلى رأي المؤلف لا تطهر لا تطهر حتى لو ظهرت بادية ظاهرة من أنظف ما يكون فإنها لا تطهر والقول الثاني في المسألة أن الدلك ينقسم إلى قسمين إما أن يكون دلك ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه أو دلك ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه فالأول الصحيح أنها أنه يطهر بالدلك مثل السقيد كالمرآة والسيف وما أشبه ذلك نعم البلاد قد يكون يتشرب النجاسة لكن مثل هذا ما يشرب النجاس. المهم أعبطهم قاعدة والأمثال عندكم أنتم ما شاء الله أنتم أذر مننا بكثير من المسائل هذه طيب أما الثاني النوع الثاني فهو, فهو شيء يدلك لكن لا تزول نجاة بدلك لكونه حرشا فهذا نعم نقول لا يطهر بالدلك لأنك مهما دلكته فإن أجزاء من نجاسة سوف تبقى في خلال ها ذلك الحرش فلا يطهر طيب والعلة هل علما سبق من ان هذا النجاسه عين مستخبته متى زالت زال حكمها اي نعم قال ولا استحاله ها ان حرش كتاب الان المسوا ما هو خشن المهم بعض المجلدات تكون خشنه هذه ما ادري فيها على كل حال و... ها؟ خشب لكن ما ودنا نأتي بشيء ان يتشرق. عندك المبرد تعرف المبرد الحديد وهو احرش ها؟ طيب هذا هو هذا الابد من الناس طيب يقول ولا استحاله استحال بمعنى تحول من حال الى حال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 <تصفيق> كلام المؤلف لا يطهر لأن هذه هي عين النجاسة هي عين النجاسة فهي وقد مر, وقد مر علينا أن النجاسة أن النجاسة العينية ما تطهر أبدا طيب الدخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولا طاهر نجس كلام المؤلف نجس ليش لأنه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 كل شيء يصل ملح هذا الكلب جئناه وإله كلب من ملح نجس نجس ونجاسة مغلظة أيضا نجس ونجاسة مغلرة. مع أنه ملح الآن ملح تذوقه يكون مالح نعم يقول ليش لأن النجاسة لا تطهر في الاستحالة تغيرت وانتقلت يستثنون من ذلك الخمر والعلقة تكون حيوانا طاهرا العلقة تكون حيوانا طاهرا وش العلقة العلقة في الرحم العلقة في الرحم دم هذا يتحول الى مضغة ثم يتحول إلى عظام وعصاب غيرة ويكون حيوانا طاهرا كالشات مثلا هذه أثنين هذه تطهر بماذا؟ بالاستحالة <تصفيق> لا سبحان الله هذه واحد الـ الـ الـ الـ طيب جساتنا هذا واحد الثاني الخمرة قال غير الخمرة والخمرة اسم لكل مسكر اسم لكل مسكر هكذا فسره افصح العرب واعلمهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر كل مسكر الخمر وانك لتعجب من قول بعض الناس ان الخمر لابد ان يكون من نبيذ العنب وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفير الزبادي وهو فارسي قال الخمر المسكر وش يقول ها يقول خرص الخمر كل مسكر خمر والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفسه العرب يقول لنا الكلام ونذهب نقول لا لا خمر إلا من كذا كل مسكر خمر من أي شيء فالخمرة حرام بإجماع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا قال العلماء من أنكر تحريمها وهو ممن لا يشهل ذلك كفر يستتاب فإن تاب وأقرب التحريم وإلا قتل عرفتم سواء كانت من العناب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء كان مما تصنع فهي حرام بالإجماع نجسة ولا لا على كلام المؤلف نجسة يعني قال لا تنجس باستحالة غير الخمرة غير الخمرة كذا طيب إذن أفراد المؤلف رحمه الله بكلامه أن الخمرة نجس وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم العمة الأربعة وشيخ لسامن تيمية والخلاف فيه نادر يقول بظهرته قول نادر جدا يعني أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس طي ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس والرجس والنجس لقوله تعالى قل لا أجد فيما أحعي لي محرم على طعمي يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فالرجس النجس والآية واضحة لفظ واضح وكله كلام الله فهذا دليل على أنها نجسة ولا مانع من أن تكون من قبل طيبة وتنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر ويخرج خبيثا نجسا لا مانع وإذا كان أصدوها طيبا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 لا في المسألة الأولى ولا في الثانية المسألة الأولى وهي العلقة يخلق منها حيوان طاهر فقد استحالت إلى عين أخرى وطهرت نقول لا حاجة إلى ذلك لأن هذه العلقة كانت في معدنها في الرحم وفي معدنها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 كلما فيهم المنافع طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يسر الامر المهم أنه هو طاهر ولا لا هو ناجس إذا خرج لكن في معدنه في مكانه طاهر وشد على طهارته الدليل أنك لو حملت رجلا في صلاتك حملت واحد في صلاتك تصح صلاتك ولا ما تصح تصح وش الدليل ان غسل حمل امامه بن زينب يصلي ولو اتيت بعذرة في قارورة حملتها من اجل الفحص في المستشفى وصليت الفجر في هذه والقارورة في مخباتك وش حكم صلاتك لا يا خي باطلة صلاتك باطلة لأنك حامل للنجاسة مع أنك لم تمست النجاسة ولن تباشرها في قارورة محكمة لا رائحة ولا أي شيء نقول هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة اذا هل هناك وجه للاستثناء بان نقول الا العلقه تكون تكون حيوانا طاهرا لا وجه, لا وجه له ولهذا قال شيخ لا وجه لهذا الاستثناء ثانيا بالنسبه لقوله ولا استحاله غير الخمرة استحاله غير الخمره ايضا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس نجس حسية ما الدليل الدليل عدم الدليل عدم الدليل ما عندنا دليل على نجسة وسنجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبا الدليل عدم الدليل فإن قلت أليس حراما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 وخرج الناس فأراقوها في الأسواق أراقوها في الأسواق وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسات ولهذا لا يحرم عن إنسان أن يبول في الأرض او أن يصب فيها شيئا نجسا طيب فإن قيل أراقوها في الأرض لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام ها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 هل أمروا بغسرها غسر بعد ذلك لا ما أمروا لكن قد تقول إن الخمر كان في الأواني قبل التحريم ولم تثبت نجاسته قبل تحريم نعم فما الجواب نعم الإراق بعد التحريم الإراقة كانت بعد التحريم ثم نقول لما حرمت الحمر في خيبر امر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأوان منها مع أن حين طبخت أولا لم تحرم ومع هذا امر بغسل الأوان منها فيه في لحظة تحريمها صارت نجسة قبل أن ترق قبل أن ترق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 فقال أما علمت أنها حرمت فساره رجل صحابي آخر كلم هذا سرا يقوله بأهل لأنه حرام بيعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما ساررته قال قلت بيعها قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه يعني ولا يجزد ثباب فبك الرجل ف... ف... الراوية ثم أراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له اغسلها مع أن هذا قطعا بعد بعد التحريم بعد التحريم والظاهر أنه بعده بزمن وعلى هذا فإن هذا الحديث والحديث اللي قبله حديث أنس أنه أريقة في الأسواق كلها أو كلاهما يدل على أن الخمر ليست بنجس نجاسة حصية أما الآية الكريمة فنقول ان الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة النجاسة الحسية لوجهين الوجه الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاسة هذه حسية أو المعنوية معنوية قط ما أحد يقول الحسية ثانيا أن الغدس هنا قيد بقوله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 فبطل هذا الاحتمال على أنه قد يعارض بأن أسواق المدينة ليست كلها واسم فقال العلماء رحمهم الله إن أوسع ما تكون في الطرق من الطرقات أن تكون سبعة أذرع يعني إذا قالوا إذا تنازع الناس عند تخطيط الأرض كيف نجعل الطريق قالوا تجعل سبعة أذرع طبعا ذلك الأيام ما عندهم إلا الإبلواء الحمير والخير وما أشبه ذلك أما الآن لا نجعلها كم سبعين لا مو سبعين لا يمكن نجعلها عشرين ذراع وما أشبه ذلك أي نعم وأما قوله تعالى في أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فإننا لا, لا, لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة لأننا نتكلم عن أمر الدنيا ثم لأن هناك لا يوجد مثل وضوء أو شيء نجس كل ما في الجنة فهو طهور ثم نفسر الطهور بالطهور المعنوي الذي قال الله فيه لا فيها غول ولهم عنها ينزفون وهذا متعين لأن لدينا سنة سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إيجابية وسنة عدمية بعدم النجاسة نعم. نعم طهات الكلب مستثنات لمجهة العدد والتراب وأن الماء ينجز سواء تغير أم لم يتغير ولهذا جاء في العودة المسلم فليلق ثم يرق نعم يقول مؤلف رحمه الله نعم ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت هذا موت الدرس نعم فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر قول إن شرطية وخللت فعل الشرط وتنجس ما طوف على فعل الشرط ولم يطهر جواب الشرط إن خللت الضمير على الخمرة إن خللت فإنها لا تطهر دنيل ذلك أن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خللا قال لا يعني تحول إلى خل قال لا وهذا يجل على أنه لا يجوز تخليلها فإذا لم يجوز تخليلها ثم خللت فإنها لا تطهر لأن هذا أمر ليس عليه أمر, أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكيفية ذلك الخمر إذا صار خمرا يكون له زبد يغلي كأن تحته نار لكنه بقوة وسرعة ولكنه ينشي ويرتفع فالتخليل أن يصب عليه شيء مادة إما خل أو غيره فيتخلل فيهضر وتزول نشوته هذا هو التخليل فهل يجوز أولا وإذا قلن بالتحريم وتجرأ إنسان عليه وخلل فهل تطهر أم لا صريح كلامه معلف أنها لا تدخل أنها لا تدخل ولا يجوز أيضا أن تخلل لا يجوز أن تخلل ولا فرق بين أن تكون الخمرة خمرة خلال أو غيظة لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز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 لكن إذا خل لها فهل تطهر أو لا المشهور من المذهب أنها لا تطهر لأن هذا لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثره بخلاف ما إذا تخللت بنفسها إذا تخللت بنفسها ومش حكمها تطهر وتحل أو لا تحل تحل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 إن خلّ من تحلّ له حلّت وإن خلّ من لا تحلّ له لم تحل ولا تظهر وهذا القول هو أقرب الأقوال وعليه فيكون الخل الآتي من الليهود والنصارى يكون طاهرا حلالاً لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون أنه حلال ولهذا هم لا يمنعون من شرب الخمر هم لا يمنعون من شرب الخمر طيب يقول إن خللت أو تنجس دهن مائع دهن ولدهن وشجرة تخرج من طول سناء تنبت بالدهن إذن دهن تخلل أو تنجس دهن مائع لم يطهر الدهن كما نعرف تارت نكون مائعا وتارت نكون جامدا إذا كان جامدا وتنجس فإنها تزال النجاسة وما رحمك الله وما حولها تزال وما حولها واضح لأن ما عداها لم يتنجس فلو فرض أن لدينا ودكا تعرفون الودك جامدا ودكا جامدا سقطت عليه نقطة بو فالطريق إلى ذلك أن نأخذ أن أولا نأخذ هذه النقطة بمنديل أو شبهها نعم حتى لا تتسر بمن وسار ثم نقور مكانها نقور مكانها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 المائع قيل هو الذي اذا فتحت فمه جرى فما فم القربة اللي فيها الدهن او اذا كانت في قربة الان اذا فكيته انسرب فهذا ماء وان لم يسرب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 هذه ثلاثة العمومات سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان نجاسا قليلا أو كثيرا سواء غيرت أم لم تغيره إذا تنجس دهن ما ما عاد يدخل أبدا انتبه في مثلا انسان عنده تنك من الدهن تنك أو أو دبه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 وأيضا الدهن هل تصلي فيه النجاسة ها؟ ما تصلي لا لا سواء مائع لجامد نعم كما, كما تشاهدون يعني ألم تنفذ به الأشياء لكن الدهن حتى وإن كان مائعا ما تنفذ به الأشياء ولهذا الحديث جاء مطلقا أما التفصيل فيقول الشيخ رساله أنه ليس بصحيح إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه يقول هذا ضعيف والصواب ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وبناء على ذلك نقول إذا تنجس له المائع يعني وقع في نجاسة فإنها تلقى وما حولها والباقي طاحل فإن قدر أن النجاسة كثيرة وقوية والسمن قليل وأثرت فيه فهل يمكن تطهيره نعم يقول بعض الألم ما, ما يمكن تطهيره لأنه ما تنفذ فيه الأشياء فالماء لو, لو تجيب ما تصب عليه يدخل فيه ولا ما يدخل ألم ما, ما يدخل في الدهن ها؟ يبقى معزوه ما يدخل فيه ما يدخل فيه فعلى هذا لا يمكن تطهيره لكن قال بعض العلماء يمكن تطهيره بأن يغلى بماء يغلى بماء حتى تزول رائحته وطعمه رائحته النجاسة وطعمه بعد إزالة عين النجاسة, بعد إزالة النجاسة وهذا القول ينبني بناء ظاهرا على ما سبق أن صححناه وهو أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمه نعم لكن المؤلف ما على المشهور من المذهب لا لا يفرق لا فرق بينهما قال خف خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله إذا خفي موضع النجاسة فلا يخلو إما أن يكون في أماكن واسعة وإما أن يكون في أماكن ضيقة يعني أن يكون موضع النجاس ضيقاً أو واسعاً إن كان واسعاً فإن الإنسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته عرفتم؟ ليش؟ لأن غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبة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 أصابت. فيجب أن تغسل الكمين جميعا لأنك ما تجزم بزوالها إلا إذا غسلت الكمين جميعا كذلك لو علمت أحد الكمين ثم نسيت يجب عليك أن تغسلهما جميعا نعم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 فإذا كان هناك مجال للتحري فأنت تتحرى أي الكمين أصابت النجاسة ثم تغسله مثلا قد, قد يغلب على ظنك أنه الأيمن لأنك مررت مررت مثلا بمكان نجس عن يمينك وأصابك رشاش منه لا تدري في أي الكمين أيها يغلب على ظنك الأيمن والعكس بالعكس فالصواب أنه إذا كان هناك إمكان للتحري فإنك تتحرى أما إذا لم يكن هناك إمكان للتحري, مكان للتحري فإنك تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة لأن الأمور يمكن تكون أربعة أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين أن تجزم أنها أصابت أحدهما بعينه هذا واضح؟ والأول واضح أيضا أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما أن يكون الاحتمال عندك سواء طيب في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع الرابع يعني يجب غسلهما جميعا والقول الثاني أنك تتحرى فما غالب على ظنك أنه أصبت تغسله واضح الحكم يجب غسلهما على المذهب إذا أصابتهم النجاس جميعا هذا واحد ثانيا إذا تردت أيهما أصبت قل لا إذا تردت وترجع عندك كذلك يجب عليك ان تصلهما جميعا على المذهب فتصلهما جميعا على المذهب في ثلاث حالات أما إذا جزمت بأنها في أحدهما فالأمر ظاهر نعم يقول إن خفي موضع نجاسه غسل حتى يجزم بزوالهم ثم قال المؤلف ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه شفاء الشروط يطهر بول غلام بول يعني لا غائد. غلام لا جارية لم يأكل الطعام لا آكل طعام يظهر بماذا؟ بنضحه والنضح أن تتبعه الماء بدون فرق ولا عصر تصب المعليه حتى يشمله كله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 ها؟ أن تصب الماء موتر الشهر بحيث لا يشمل المكان لا لابد أن يشمل المكان لكن يمتاز عن غيره بماذا بأنه لا يحتاج إلى مرس ولا دلك ولا إعادة تكرار غسل ولا شيء بمجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرا فإذا قال قائل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 جاءت بذلك هذه الحكمة واضح ولله طيب غائط هذا, هذا الصبي كغيره لابد فيه من الغسل غ... بول الجارية كغيره لابد فيه من الغسل بول الغلام الذي أكله الطعام كغيره لابد فيه من الغسل ذكرنا الآن أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك لكن مع, ذلك مع هذا التمس بعض العلماء حكمة في ذلك فقال الحكمة في ذلك هو التيسير على المكلف لأن العادة أن الابن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به ويحمل بوله يخرج من ثقب ضيق فإذا بال ها انت انتشر فمع كثرة حمله ومع رشاشه يكون مشقة فخفف فيه أيضا قالوا الغذاء الغذاء لطيف ولهذا إذا كان يأكل الطعام لابد من غسل بوله الغذاء لطيف ما هو الغذاء اللبن فغذاؤه لطيف وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة المرأة ها أيها الجارية الجارية فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة فكان من حكمة الشارع ان جعل نجاسته أخف من نجاسته الأنثى نعم دقيق يا زين وبهذا تمت أقس... الأقسام الثلاثة في ها في النجاسات لأننا ذكرنا أنها مغلضة مخففة ومتوسطة نعم. ما تقولن في قيئه قيئ الغلام الصغير يلحق بالبول ها؟ نعم نقول يلحق ببوله بل من باب أولى يعني إذا سومح في البول فالقيء من باب أولى وسأتين شاء الله تعالى بيان القول في القيء وأن بعض العلماء قال ان القيء ألسى بنجس أصلا نعم قالوا لا أقول دل لا يطفق ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نقول نعم هم ما يرون هذا حتى حتى قلنا عليه ما يرون رحمهم الله رحمهم الله الحديث يعرفونه ولدنا الصحيح خلافها ها ايش والشي ايش نعم نعم اي نعم لا لا هو العلا لحم الخنزيل فقط نعم تسكينوا بالنجاسة هل تطهر اي لا لا سقيت ما هو بصبة النجاسة سقيت لكن كيف تسقى يضع يقول ان هذا سقي اذا حميت حتى صارت كالجمره وغسلت في الماء شربت الماء لكن هذا يحتاج الى تامل هذا صحيح ولا لا فان كان صحيحا نسميها ماء طاهرا مطهرا كثير زاد تغيره بنفسه فإنه يكون طهورا مر علينا هذا مع أن ما عضفنا إليه شيء ولا غصلناه ولا شيء طيب <تصفيق> هذه فائرة طبية طيب الحكمة كل الحكمة هو السنة هذا, هذا هو الحكمة ولهذا ذهب بعض العلماء وأنا قلت لكم أظن إلى أن, الم... إلى أن المسألة إيش؟ تعبدية <تصفيق> تعبدية نعم <تصفيق> نعم في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس يعفى في غير مائع <تصفيق> العافة معناه التسامح التسامح والتيسير يقول مؤلف يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير إلى آخره قوله في غير مائع المائع هو السائل كالماء واللبن والمرق والدهن المائع وما اشبه ذلك والمطعوم ما يطعم كالخبز والقرصان وما اشبهها يعفى في غيرها هذه النوعين عما يأتي واشبقي مما سواهما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 إذا وقع فيه وسيشرف التمثيل يقول عن يسير دم نجس عن يسير دم نجس كلمة يسير ضدها الكثير فما هو الميزان لليسير والكثير هل الميزان نفس كل إنسان بحسبه فإذا رأى الإنسان أن هذا الشيء يسير فهو يسير وإذا رأى أنه كثير فهو كثير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 فاليسير اذا والكثير يرجع فيهما الى الى محمد الى الى العرف فما عده الناس كثيرا فهو كثير طيب مثل مثل نقطة نقطتين ثلاث نقط وما اشبه هذه كلها يسيرة قال المؤلف دم نجس دم نجس أفادنا المؤلف في قوله دم نجس أن هناك دما ليس بنجس وهو كذلك فإن الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام نجس لا يوفى عن, عن شيء منه ونجس يعفى عن يسيره و و ودم طاهر ودم طاهر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 الدم الذي لا يسيل يعني الدم اليسير الذي, يسي... الذي لا يسيل كدم البعوض والبق والذباب وما أشبهه هذا أيضا دم لكنه طاهر طاهر وربما نأخذ يعني يستدل لذلك بأن ميتته طاهرة فإن ميتت هذا النوم من الحيوان والحشرات طاهرة بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحي هداءا وفي الآخر شفاء يلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو كان دهنا يموت على طوط لو كانت ميتته نجسة لا تنجس الماء لذلك لا سيما إذا كان الإناء صغيرا ولم يحل شربه وعلى هذا فنقول دم البق والبعوض والذباب وما أشبهها مما لا يسيل دمه طاهر فلو تروث الأذن الثوب به نعم فهو, فهو طاهر لا يجب غصبه لأنه دم طاهر ثالثا الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها كالدم الذي يكون في العروق بعد الذبح وفي القلب ودم الكبد والطحال وما اشبهه هذا ايضا دم دم طاهر لا يعني لا يؤثر سواء كان كثيرا ام قليلا الرابع قالوا دم الشهيد عليه دم الشهيد على الشهيد طاهر ولهذا لم يعمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من دمائهم بل قال ادفنوهم بدمائهم وذيابهم فهو اذا طاهر لانه لو كان نجسا لامر لا النبي صلى الله عليه وسلم في بغسله لكن هذا الاخير فيه نقاش وهو ان يقال هل دم الشهيد طاهر لانه دم شهيد ويأتي يوم القيامة وجرحه يفعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك أو أنه طاهر لأنه دم آدمي لأنه دم آدم أكثر العلماء على الأول أنه, دم ش... أنه طاهر لأنه دم شهيد ويقولون ان دم الادمي نجس ولكنه من الدماء التي يعفى عن يسيرها يعفى عن وهذه المساله فيها, فيها نقاش و و لو قال قائل ان دم الادمي طاهر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 أنهم أمروا بغسله أنه أمرهم بغسله أو أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عنه إذا وجدوا غيره لا, لا يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا وقد لا يكون للواحد منهم إلا ما من, من الثياب إلا ما كان عليه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 من باب من باب أولى طيب القياس هذا قياس قياس آخر أن نقول إن الآدمي ميتته طاهرة الآدمي ميت ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة وقلتم إن ندم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة فلنقل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 نجس خارج من بول وغائط نجس فليكن الدم نجسا فالجواب أن يقال هناك فرق بين البول والغائط لأن البول والغائط نجس من خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه لأنكم تعفون عن اليسير من الدم ولا تعفون عن اليسير من البول والغائط فلا يمكن الحاق هذا بهذا لا يمكن الحاق هذا بهذا فإن قلت أفلا يقاس على دم الحيض والحيض دمه سرس دم الحيض نجس بدليل أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تحت ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء أو تأصله ثم تصلي فيه فالجواب أن بين الدم هذا ودم الحيض فرق فرق بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن دم الحيض طبيعة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 على بناة آدم فبين هذا الطبيعة تبل مكتوبة كتابة قدرية كونية وقال في الاستحارة ان هذا دم عرق ففرق بين دم الحيض ودم الاستحارة بأن الاستحارة دم عرق ولا يكون حكم حكم الحيض ثم إن الحيض دمه غليض منتن أو رائحة مستكرها فيشبه البول والغائط وحينئذ لا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض وكذلك النفاس والاستحاضة فالذي فالذي يقول بطهارة دم الادمي قوله قوي جدا لدلالة النص والقياس على, هذه على هذا القول لكن المذهب وهو قوله كثير من اهل العلم ان الدم نجس ولكن دم الادمي ولكن يعفى عن يسيره طيب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 القياس الأول أن نقول هذا الدم انفصل من الجسم والعضو والعذو إذا قطعت اليد مثلا أو الرجل فهي طاهرة وهي أيضا جزء منفصل عن البدن فإذا جعلتم اليد طاهرة فاجعلوا الدم طاهرا لأن الكل انفصل من هذا الجسم أبدا ما وجدت أدلة ومن, ومن وجد أدلة فليسعبنا بها ها؟ نعم هذا ما هو دليل استدلانه بدليل استدلان مع أنه ما استدلوا به لكن قد استدله به في جواب لبعض الإخوان على النجاسة وأجبت عنه فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ولكن هذا لا يدل على النجاسة أولا لأنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه منه ثانيا ان هذا قد يكون غصلا من أجل النظافة وإزالة الدم عن الوجه لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه ده حتى لو كان يعفى عنه ولو كان يسيرا و هذا الاحتمال يبطل الاستدلال السؤال, بقى السؤال بقى بعديني حديث يا شيخ الصحابي اللي كان يصلي بالوزوه في زمن الرسول ولم ولم النبي صلى شيء هذا انت بدك قرار من الرسول صلى الله عليه وسلم وحده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> استدل النبي صلاة الصحابة في جراحاتهم هي هذه هذا منها هذا فرد منها طيب قال من حيوان نجس من حيوان طاهر ها ايه احسنتين النوع الثالث من الدماء نجس لا يوفى عن يصيره نجس الثالث طيب نعم هو كيف. لا و... بزعنا بزعنا بزعنا بزعنا بزعنا طيب الطاهر ذكرناه سمع.